118. ومن صد عنه وكفى بجهنم سعيرا 119. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 110. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب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 117. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا 118. إن الله يأمركم أن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 129. بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا